بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واسم ميم, ميم, ميم تلك ايات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين نَطل عَلَيكَ مِن النَّبَإمُ سووفِي العونَ بالِالحَّ لِقَم يُؤمنِون نطل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 يَدَّحُوا أَدْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وَ جعَهُ الوارف وَن مَكنَ لَهم في الأرض وَنُور فيِي العونَ وَهَا مَانَ وَجودَهُ مَا كانوا يحذرون مِنهُم ما كانوا يحذرون وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ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 وهن انا وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه في العون قرة عين لي ولك قالت امراه في العون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 سَتَفْرِغُ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لأخته وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقلت هل أدلكم على اهل بيتي يَقُولُونَهُ لَكُمْ وَحَرَّ النَّائِمِ رَضِيَ مِنْ قَرْنٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَفْعَلُونَهُ لَكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَقُولُونَهُ لَكُمْ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 ايناه حكما وعلما ولن نبلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي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 129. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم, إنه هو الغفور الرحيم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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي فَوَمَا قَوْلُ الْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هَوَادٌ لَّهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى اريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ترنا I'm um. فاخرج إني لك من الناصحين قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا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 يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدي لقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدي نوجد عليه أمة من يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ولما ورد ماء مرين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما, قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير فَسَقَالَهُ مَاثَُّ تَ وَلَّ إِلَ الظِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِّ بِمَا أَن زَلْلتَ إِلَََّّ مِنْ خَيْرٍِ فَقير فَسَقَالَهَُا سََّ تََولَّ إلَظِلِّ فَقُلَ رَبّ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك فجاءته احداهما تمشي قالت ان ابي يدعوك قالت ان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 وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى نتيهاتين على أن تأجرني ثمان حجج قال إني أريد أن أنكحك إحدى نتيهاتين ثمان يحجج فان اتممت عشرا فمن عندك فان اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين الله من الصالحين قال ذلك بيني قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من 124. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا 125. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي بَرٍّ او جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُـوْ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَيْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة اشْكَا جَلَوَتِي أَن يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُرْدِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُرْدِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إنك من, إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وَأَمِنْ إِلَيْكَ جَنَاحَ كَمِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قال رب اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون قال رب اني قتلتم أن يقتلون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَلَّا يُصَدِّقَنِي وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَلَّا اخاف ان قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء 119. قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة انه لا يفلح الظالمون انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اامانا على الطين فجعل لي صرحا وقال فرعون 111. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين 112. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى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 فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاُنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ كَيْفَ إِذَا كَانَ عِقَبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَّانَا وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَّانَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا وَاثْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَأَسْنَيْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم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 بصائَل الناسَّاسِ وَدَ وَرحمَةََّ عَهُم ييتذكون بص إَل الناساس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 ولكننا انشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر ولكننا انشأنا قروناً ستطول عليهم العمر وما كنت ثاوياً في اهل مدينته عليهم اياتنا ولكننا مرسلين وما كنت تساويا في اهل مدين تسلو عليهم اياتنا ولكننا مرسلين وما قُرِئَ إِنَّ دَيْنَنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا كُنتَ تَرْجَانِهِ قُرِئَ إِنَّ دَيْنَنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَلَكِن رَّحْمَةً من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قَبْلَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَرَأَى رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مصيبة قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أرسلت إلينا رسولا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 مثل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أولم قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون سحران وقالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهتى منهما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 ذٰلِكَ هُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى الله اللَّهِ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم الظالمين إن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 عَرِينْ قُرْءُ آمَنَ بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ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 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وهو اعلم بالمهتدين 117. ونتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 118. يَعْبُدُونَ هُنَا مَعَكُمْ تَخَطَّفُ مِنْ أَضْنَانَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقَ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ نمكن لهم حرما آمنا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 بناتي واسمعي شتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم نحن الوارثين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 117. وما عند الله خير وأبقى 118. أفلا تعقلون 119. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا يقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وَأَومَ يونَادهِمْ فَقولُُأَينَ شرركَانائََّينَكُ تُم تَزُُون وَومَ يونَادهِمْ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم أغوينا كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا 126. تبرأنا إليك 127. ما كانوا إيانا يعبدون 128. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب 129. وقيل ادعوا شركاءكم يُعِيهُ لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا أجبتم ْ عَلَهم الأب أ يومئذم فَهُ لا يتس صالحا فعسى ان يكون من المفلحين فان من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من وربك ما يشاء لهم ما كان له الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكنون صدورهم وما يسرون وهو الله لا اله الا هو وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سُدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ فَلا تَسْمَعُونَ أَفَلا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارًا رَّسْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ الله عليكم فهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا وَمِحمتِهِ جَلَلَكُ الليلَ وَنَّ آَلِلتَسْكُوا فِيهِ وَلتَبتَغُوم فَضلِهِ وَنعََّكُم تَشكُون وَمِحمَتِه جَلَلَكُ الليلَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ونزلنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فكلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالرصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه فَذِكْرِي قُوَّتِي إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغْفِي مَا ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما الله اليك واحسن كما احسن الله اليك ولا تزر الفساد في الارض ولا تزر الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين ان لا يحب المفسدين قال انما اتيتوه على علم عندي قال انما اتيتوه على علم عندي يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل المجرمون فخرج على قومه في ذينته فخرج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 اقول للذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا اقول للذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل الصاغرون فخسفنا به وبذاره الأرض خسفناه به وبذاره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ما كان له من فئه ينصرونه وصبح الذين تبنوا مكانه بالامس يقولون ويك الله يبسق رزق لمن يشاء من عباده ولا قدر واصبح الذين تبنوا مكانه بالامس يقولون ويك اللَّهَ يَا رَبُّ اكْفِنَا مِمَّا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِر لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ ويكأنه لا يفلح الكافرون ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار وَ عاقِبَةُ للِمُتَّقين وَلاقِبَةُ للمُتقين مَنْ جَأَبِحَسَنَةِ فَلَهُ خَيوم مِنْهَا مَنْ جَأَبِحَسَنَةِ فَلَهُ خَيوم مِنهَا وَمَنْ جَ فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لغاية معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أنزلت إلي وَلا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ وَودو إ رّك وَود إ ربك وَلا تتكون منِ المشركين وَلا تتكون منِنَ المشركين وَلا تَدمَ الله إ آخر وَلا تدمَ الله إ آخر لا إه إلاهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَهُ الحكم وإليه ترجعون